قل بلاغ ربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عَنْهُ مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين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 وَيَهْدِي إلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَى رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزْقَّتُمْ كُلَّ مُزْقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ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 يَا جِبَالُ أَوْحِي بِمَا عَهْوَ الطَّيْرُ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ أَنِ اعْمَلُوا الصَّالِحَاتِ مَا قَدَرْتُمْ فِيهِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بصير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 Vemen yezu minhumun amrına nuzquh min azab al sair. Yegmelo n lehu ma ysha'u min ود شكرًا مِنْ من عبادي الشكور فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فَلَمَّا خَرَّتْ بَيَّنَتِ الْجِنُّ أَلَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِسُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ لَقَدْ كَانَ لِسَبِئِنَ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَيْنَ يَمِينٌ وَشِمالٌ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 من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل مجازي إلا الكفور وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيهَا ليالي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 وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ قُلْ دَعُ الَّذِينَ زَعَمْتُم مِن دُونِ اللَّهِ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 قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن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 Yerlilerden, "Yerlilerden, diyorlar. "Yerlilerden, diyorlar. "Yerlilerden, diyorlar. "Yerlilerden,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 وَجَعَلْنَا الْأَوْلَالَ فِي أَعْنَاطِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُجْأْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ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 وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَوْهُمْ عَشَرَ مَا أَتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ قُلْ إِنَّمَا أَعْظُمُ بِواحِدَة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 قل إن ظللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب ولو ترى